أن يقطع لأحد بشهادة من غير نص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وغيره والحديث حصن صحيح قال ما من مكلوم يعني مجروح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله الله أعلم الله أعلم بالصادق من الكاذب أقول خرج المصريون بالأمس في تظاهر حضارية جميلة من أجل الاستفتاء على هذا الدستور ومن قال نعم قالها بحرية كاملة ومن قال لا قالها بحرية كاملة ونحن ما قلنا ولن نقول ولا نملك أن نقول أبدا إن الذي قال نعم سيدخل الجنة وإن الذي قال لا سيدخل النار نعم لقد ظهر للعالم بالأمس أن الشعب المصري لا يعبأ بمن يعتصم هنا أو من يقتحم هناك أو من يحاصر هنالك أو من يحرق هنا وهناك وهنالك أو من يقتل ويعتدي ويريق الدماء هنا وهناك وهنالك ظهر للعالم أن الشعب المصري لا يعبأ بهذه الأشياء ظهر للعالم بالأمس أن الشعب المصري ذكي يعرف الصادق من الكاذب يعرف من يريد عمار البلد ممن يريد خرابها يعرف من يعمل مع أبناء وطنه ممن يعمل مع أمريكا وإسرائيل وبعض من يريد خرابها في الداخل والخارج شعب المصري بالأمس أعطى لطمة لعواجيز الفرح الذين يشتاقون إلى الكراسي شعب المصري بالأمس أعطى لطمة على وجوه عواجيز الفرح الفاشلين الذين أسقطهم الناس من حساباتهم في كل انتخابات خاضوها وعلى الرغم من هذه الحرب الإعلامية الشرسة الغير شريفة التي زيفت وعي الناس وغسلت أدمغت وعقول بعض الناس بل وكذبت والله وزورت والله ودلست وأنفقت عشرات وربما مئات الملايين على دجلها وتزويرها وزيفها وكذبها في برامج يتحدث فيها النخبة وفي اعلانات صفحات كاملة في جرائد يكذب فيها على الدستور وتخترع فيها مواد ليست موجودة أصلا في الدستور وأوراق وكتب توزع وقد طبعت في شكل أنيق توزع هنا وهناك وهنالك وفيها كلام ليس له أصل في الدستور كذب في كذب في دجل في تزوير في إفك في بهتان حشد رموز الخراب الوطني كل الطاقات لإرهاب الناس يقول لك هنزل حط صوتي أنا ضامن تجي لي إزازة ولا واحد يخبطني بخرطوش في عيني مش نازل يا عم أرهبوا الناس فعلا كثيرون عزفوا عن المشاركة من هذا الإرهاب اللي قاله أسبوعين شغال لن نسمح بالاستفتاء على هذا الدستور لن يكون أبدا اللي خايف على نفسه ما ينزلش إرهاب إرهاب حشدوا كل الطاقات نخبة تتكلم أموال تدفع ومع كل ذلك ما زال الناس في بلدنا يعرفون الصادق من الدعي ويعرفون ما هو الذي لو اختاروه انتهت مشاكل كثيرة ما زال الناس يعرفون في الكفور في النجوع في القرى بل يعرفون أكثر من مئات حم من حملة الشهادات الذين صدعونا وأصابونا بالاكتئاب هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالنخبة ولا أدري من الذي جعلهم نخبة بأمرت إيباء نخبة اسمعوا إلى هذا المقطع من رجل فلاح فصيح بسيط اسمعوا ماذا يقول وما هو رأيه وهذه الفطرة فطرة المصريين الطيبين الذين لا يريدون الخراب والذين لا يريدون الضمار والذين يريدون دوما البناء والعمل والأمن والاستقرار أرجو من الأستاذ ياسر يعني يعرض علينا المقطع بتاع فيديو الفلاح الفصيح ده <تصفيق> يا عم انا راجل مسلم وكلنا نجا مسلمين واذا مش عارف انا للمعارض يضرب في مؤيد ومؤيد يضرب في معامد انا بفتح التلفزيون بشوف بقول لي حوله الاخوات اللي راحت في المصر هي المعارضة عايزين ايه يسيبوا البلد ايه الراجل بيطلع على بيعمل خاطوي يطلع لكازة مليونية على ما بيجي يعمل المنوع اللي بتكلف كام هو اللي بنصف مداني التحرير مو بيتعالج على حسابي وحسابي الغلاب هو مين اللي بتعالج بروء بيتعالج على حسابي مو بيتعالج على حسابي الغلاب او ايه شطر الي يضرب دي شطر الي يواجع من عند دي ايه من اخرتنا يا عم عايزين يا عمي الحرام كي دي الراجل له اربع سنية يا عمي عمل لنا حاجة عمل حاجة أهلا وسهلا ما عملش حاجة كل دستور كل رجل مثلا في الحزب يقول الحزب ده أول عمل للدولة كذا الحزب ده أول عمل كذا كل واحد نجتهد نعمل نشوف إن الحزب اللي بعمل أحسن يجي في الانتخابات اللي يقول والله ده اللي كان أصلح لين بس أدل قص هذا هو الانطباع السائد عند ملايين المصريين من أهلنا في الصعيد وفي الريف وفي المناطق الشعبية في الشوارع وفي الحواري و... هذا هو الانطباع عند الناس اتقوا الله اتقوا الله أيها السياسيون يا من تلعبون بالنار يا من تفضلون المصالح الشخصية في الغالب على مصالح البلد اتقوا الله بعضهم يتحدث عن الفقر السائد بين الناس وعن غلاء الاسعار وعن وعن وعن يملكون عشرات الملايين وهم يطيرون من لندن الى باريس الى دبي الى امريكا بل وبعضهم يطيروا الى اسرائيل الى فلسطين المحتلة ليلتقي مع وزيرة خارجية اسرائيل أنتم في معزل عن الناس منهم من عاش عمره كله في أمريكا فلعشت أنت في القرية عشت مع مشاكل الناس أكلت مما يأكله بسطاء الناس بيتك كبيوت بسطاء الناس أنت لا تدري أصلا شيئا عن حال الناس إنما بعضهم يتاجر بالناس ولا حول ولا قوة إلا بالله الرجل بيقول اتقوا الله الدماء التي تراق من مؤيد أو معارض وكلهم من وطن واحد الأموال التي تنفق لو أنفقت لتعمير قرية فقيرة لو أنفقت لحل مشكلة لنحلت مشاكل كثيرة والله ملايين مئات الملايين أنفقت من بعد الثوره من بعض رجال الأعمال والله لو انفقوها في صالح البلد لحلوا مشاكل كثيره الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه الدماء التي أريقت الشباب الذين فقدوا اعينهم وأصيب بعضهم بعجز كلي أو بعجز جزئي الجرحة المصابون السيارات التي أحرقت هنا وهناك وهناك المقرات التي أحرقت لمؤيد أو معارض اتقوا الله اتقوا الله في مصر اتقوا الله في مصر فنحن جميعا